بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذل به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية نهلكناها فجاءها بأسنا بياتنوهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا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 وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا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 فاخرجنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لا قد قودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيبانهم وعن شمائلهم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 قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهلطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع للاحين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم ووقبينه من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلِ انَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ مَرَّ رَبِّ بِالْقِصْتِ وَأَقِيمُوا جُوَهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأْتُمْ بليقا هذا وبليقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرفوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّ مَزِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ لَا يَأْتِي يَعْلَمُونَ قل إنما حرم ربي الفواهش ما ظهر منها وما بطن والإذن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تألمون ولكل أمة نجل فإذا جاء آجلهم لا يستاخنون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصطح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أضلوا من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ل لهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتم رسلنا يتوفنهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم هم كانوا كافرين قال دخلوا في أم قد خلت من قبلكم من الجن ولس في النار كلما دخلت أمّة لعن تختار حتى إذا دارقوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ذعفا من النار قال لكل ذعف ولكن لا تعلمون وقال تولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فدوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وناكنا لنهدى لولا أن هدى الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلبوا الجنة أرزدها بما كنتم تعملون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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى نعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَا نَاءَ أَصْحَابُ النَّارِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أُنْعِى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا ذا أصحاب نار أصحاب الجنة أنفِقوا علينا أنفِقوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن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 يغش الليلا نهار يطلبه حديثا وشمس والقمر ونجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولمرو ألا له الخلق تبارك الله رب العالمين أدعو ربكم تضرعه وخفيا لنه لا يحب المعتدين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 أو عجبتموا أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذلكم ولتتقوا, ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمير وإلى عاد نخافهم هودا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلات تتقون قال الملاء الذين كفروا من قومه إن لنا راك في سفاهة إن لنا راك في سفاهة وإن لنا ظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس في لي سفاهة ولكن رسول من رب العالمين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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب اتجادلونني في اسما ان سميتموها سميتموها انتم و بِهَا ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب لليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم, وبوأكم في ضرد تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فذكروا الله ولا تعثوا في نرض مفسدين. قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمنامر منهم أتعلمون أن صالح أتعلمون أن صالح مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابنغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطن قال لقومه أتاتون الفاحشة أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من حد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء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 بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في مرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا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 ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبيين إلا أخذ أهلها بالبأس والضرر إلى علهم يضرعون ثم بدلا ما كان سيئة حسنة حتى عفوا وقالوا قد مس مسأنا الضراوء والسراء فأخذناهم بعثة فأخذناهم بعثتهم وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون من أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو لم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فظلموا بها أنظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء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 إلى ربنا منقلبون وما تنقم مننا إلا أنا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلية قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قالا غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ولكن انظر إلى الجبل فينثقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَيْقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَفَيْتُكَ عَلَى الْنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في نلواه كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في نرض بغير الحق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 ولما سقط في أيديهم ورأو أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتموا أمر ربكم وألقى للواح وَأَلْقَى الْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ يَأْخِهِ يَجْرُو إلَيْهِ قَالَ بَنَأُمْ إِنَّ الْقَوْمَ أَضَعَفُونِ إِنَّ الْقَوْمَ أَضَعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِدْ بِي الْعَدَا أَوَلَا تَجْعَلْنِي بَعْنَ الْقَوْمِ غُلِّمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُوهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ولما سكت عن موسى الغضب اخذ اللوح وفي نسختها وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة إن هي إلا فتنة كتظل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين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 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزوه ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس رسول الله إليكم جميعا جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فقطعناهم اثنتين عشرة أسباط مما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ما يطلبونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون واذقين لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدًا وادخلوا الباب سجدًا توفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 وقطعناهم في نرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله ياخذوه ألم يوخذ عليهم إذا قل الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار لا خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين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 أفتهلكنا ب بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شيئا لرفعناه بها ولكنه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 أَلاَئِكَ كَلَّا لَنَعَامَ بِالْهَمَمِ أَضَلَّ أَلاَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنَ الْحَيِّ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين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 من يضل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلاه تقولت في السماوات ولن ظل تأتيكم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 فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْوُ وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شِرْكًا فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ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 هدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون اخذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفا